بمعروف أو فارقوهم بمعروف وأشهد ذوي عدن منكم وأقِيم الشهادة لله ذلك يُعْضُ به ما كان يُؤمِن بالله واليوم الآخر وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا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 إِنِ ارْتَبِتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي, واللائي لَمْ يَحِظُ وَعُلَاتُ الْأَحْمَالِ يَجَلُهُمَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُمْ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ له مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أن 109. ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا 112. مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ مُجَدِّكُمْ وَلَا تُضَارُّونَ نَرِيدُ ضَيِّقُوا وَلَنْ تُضَارُّوا نَرِيدُ ضَيِّقُوا عَلَيْهِمْ وَإِنْ كُنْتُمْ أُولَاتَ حَمْلٍ عَلَيْهِمْ فإن أرضان لكم فآتوهن أجورهن واعتمروا بينكم, بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى لينفق ذو سعة لهم وَمَا قُدِّرَ عَلَيْهِ رِزْقُ فَالْيُنْفِقُ مِنْ مَا أَتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إلَّا مَا أَتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا وَكَأِيْمَن عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَاهَا فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابٍ شَدِيدَةٌ وَعَذَبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرَى وَكَأَيِّ مِنْ قَرِيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابٌ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 رسولٍ يَتَلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِ اللَّهِ مُبِينَاتٍ لِيُخْرِجَ الَّذِينَ آمَنُوا رَسُولٍ يَتَلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِ اللَّهِ مُبِينَاتٍ لِيُخْرِجَ الَّذِينَ آمَنُوا, ليخرج الذين آمنوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنَ الظلمات إلى النُّورِ ومن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 يتنزل الأمر بينهم لتعلموا أن الله لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحقّط بكل شيء علم.